هذه سنة عدت وعدت غرابيل أشعلت لك حياتي وجايد حزن وهموم وجرح ودموع منديل باقة حزن والكرد في اسم غايب مغلفة من دمع والمحتوى ويل فيها كلام يجعل الدمع عذايب اشعلت بغيابك دموعي كناديل وهبت على صدري جميع الهبايب في غيبتك في غيبتك شايب أكل همه الليل وفي غيبتك طفل سكن فيه شايب كفرت بك كفرت بك حزن ومواجع وتذليل ورجعت لك معمورك الحب تايب جيتك وحضي خايب وحبك بخيل لكن رجعت ويرجع الحب خايب الليل والبيدة والثالث الخيل حزني وهمي السهر لي حبايب أشيل جرح وترجع تحط وأشيل, وأشيل وأشيل وانت تحط والجرح عايب قهويتني يغدرك وقهويتك العيل وهذا أنا ما زلت ما زلت ذاهم كل عام وانت بخير يا صاحبي حيل وكل عام وغيابك يجيب المصايم وكل عام ودموعي تجيك الناس سيل وكل عام وعيونك تشوف العجائب هذه سنة عدت ولكن غرابي i już neutała